أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة لنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حروا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 يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قومنا صدوكم عن المسجد الحرام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 والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيحه وما اكل السبع وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بنزلا ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوون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 الجوارح مكلبين تعلمون مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم حل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتمون اذا محصنين غير مسافحين ولا متخذي اقدان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 نبا فطهر وإن كنتم مرضا على سفر جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمست النساء, أو لا مستم النساء فَأَفَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا فَاتَّيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وليتم نعمته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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا الله ۚ إِنَّ اللَّهَ خبير بما بِمَا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 إِذْ هَمَّ قَوْمٌ يَنْ يَبْسُطُوا إليكم أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَلَ خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْتَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ وَقَالَ الله نَعْلَمُ لَئِن قُمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضي الميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوح الظن مما ذكروا به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 بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إِنَّ الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم إن أراد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 قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل بَشَرٌ بشر ممن خلقه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم يبين لكم على فتقة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قديم واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم واذكروا الله عليكم وإذ جعل فيكم انبياء وجعل لكم ملوك ما لم يمت أحدا من العالمين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 فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ذغلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إنكم قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا إنا ها قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإن وإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ بنيادم بالحق إذ قربا قضبانا فتقبل من حريما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلن قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسط الي يدك لتقتلني لي ما انا بباسق يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض يريه كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلة اعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين من جن ذلك كتبنا على بني إسرائيل أن نومن قتل نفسه أن نومن قتل نفسه بغير نفس نو فساد في الأرض فكانما قتل الناس جميعا وما نحيا فكان 129. إنما أحيى الناس جميعا ولقد جاءتكم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون 120. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا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 تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتروا إليه الوسيلة وجاهلوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لون لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه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 الله له ملك السماوات ولغ يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمان من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم ياتواك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن هذا فخذوه وإن لم توتوا فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أَن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكادون للسحة فإن جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوريت فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوريت فيها هدى ونور يحكم بها النبيؤون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم أن زال الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين ولنف فبلى ولذن بنذن والسن بالسن والجروح قصاص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 وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُم مَّلَكُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ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 تم فيه تختلفون، وأنحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبعهؤهم، واحذرهم أي يفتروك عن بعض ما أنزل الله إليك. اِن تَوَلَّوْا فَعَلَمَنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم لِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمَ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعضهم ومن يدولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم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 يُجاهِلونَ في سَبيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَلَائِ ذَالِكَ فَبَلُ اللَّهُ الله إِنَّ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصلاة عن الذكر وتوهم راكعون ومن يتولى الله ورسولا والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون.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 ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقون مننا إلا أنا من نبي الله وما أنزل إلينا إلا أنا من نبي الله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون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 وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَا كَانُوا يَكْتُبُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِيمُ السُّحْثِ لَبِيسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لولا ينهاهم الربانيون والاحباط عن قولهم الاثم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان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 أنزل إليهم من وما أنزل إليهم من ربهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون.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 وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فلا تاس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 الله ثالث ثلاثه وما من اله الا الله هو واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا ليمسن الذين كفروا منهم عذاب لذين أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبلي الرسل وأمه صديقة كانا يا الطعام انظر كيف نبين لهم آيات ثم انظرنا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 ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه متخلوهم وما أنزل أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون